بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يرشى والليل إذا يرشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلقك ووالأنثى وما خلقك ووالأنثى إن سعيكم لشدة إن سعيكم لشدة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن، فأما من أعطاه تقوى، وصدق بالحسن، فسنيسره لليسر، فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَأَنَّمَا مَنْ دَخَلَهُ اسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ تَرَدَّ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى إِنَّ هَدَيْنَا لَلهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَإِن كُم نَارًا تَلظَى فَأَنذَرْتُكُم نَارًا تَلظَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى لَا يَصْلَاهَا إلا الذي كذب وتولى 114. وسيجنبها الأتقى 115. الأتقى الذي يؤتي ماله يتذكى الذي يؤتي ماله يتذكى وما لأحد, وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وان سوف يرضى وان يرضى